فيعرف المجرمون بثيماهم فيؤخذ بالنواطي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء بيكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فلأي آلاء ربكما تكذبان سوتا اسنان فلأي آلاء ربكما تكذبان فيه ناعين تجريان فلأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلام ربك ما متكئين على فروش ضعائِنها من استدرت وجن الجنتين دان فلأي آل ربك ما تكذبان فيهنّ قاصرات ضرف لم يطمسهنّ إلّا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 فيهما عينان ضباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟